هل أتزوج عناقا كان الفدائي مرسد بن أبي مرسد قويا جدا وجسورا جدا وكأنه استجابة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجي الله الأسرى المضطهدين بمكة فهو يتسلل ليلا بأسلوب مميز نحو بيت الأسرة التي تضطهد ابنها المؤمن ثم يحمله بعيدا عن البيوت ثم يفكه وينطلق به نحو مدينة النور وعاصمة الإسلام في إحدى الليالي المقمرة كان مرثد تحت أحد جدران مكة يتسلل لكن ضوء القمر الحالم أغرى عاشقته عناقا بالمشي فإذا بطيف افتقدته طويلا اقتربت وحدقت بهذا الطيف الذي يلتصق بالجدار كي لا يفضحه الضوء فقالت من هذا مرسد كشف عن وجهه وقال مرسد قالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة لكن مرسدا قد تغير نعم غيره وحي طهر شبابه فقال يا عناق إن رسول الله حرم الزنا صعقة المرأة شعرت برخصها وهي تعرض نفسها انهار إغراؤها أمام مؤمن وقاف عند حدود الله فقررت أن تحرقه كما أحرق إغواءها صرخت بأعلى صوتها كالمجنونة يا أهل الخيام هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة ترك مرسد المكان لها وهرب وإذا بثمانية وسنيين يقبلون ينعكس ضوء القمر في سيوفهم فدلتهم على اتجاه هروبه فلاحقوه، ظل يركض باتجاه جبل في أحد مداخل مكة يقال له الخندمة، تومض ثيابه وتختفي في القمراء، ثم صعد الجبل ولاذ بأحد كهوفه وكمن بين صخوره، اختفى وحيرهم، فصعد بعضهم فلم ير شيئا وكان وثني حصر فقام يتبول في الغار فطار بوله على رأس مرثد ومرثد ساكن انتهى الوثني ولحق بأصحابه فانحدروا نحو مكة وأعماهم الله عنه ثم نزل مرثد وهو يعاني مما في رأسه، لكنه قرر ألا يعود إلى المدينة إلا بأسيره. إن سل حتى هبط على الأسير، فوجده فانتشله بقبضتيه القويتين، كان كتلة ملفوفة بالحبال. فنسفه على ظهره تتسارع أنفاسه ودقات قلبه ويتصبب عرقا حتى وصل مكانا يقال له الإذخر وهناك أنزله وقال فككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة ابتهج الأسير بحريته وإخوته ودولته أما مرثد فحملته تلك القمراء نحو نبيه صلى الله عليه وسلم ولما وصل سلم عليه واستفتاه في الزواج من حسنائه الخائنة سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه وبعد أيام استدعاه ليجيب عن سؤاله